لبادرتم الى الايمان بالله والتوبه مما انتم عليه من الشرك والضلال قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا قال نوح يا رب اني دعوت قومي الى عبادتك وتوحيدك ليلا ونهارا باستمرار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 واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه سبب غفران ذنوبهم من عبادتك وحدك ومن طاعتك وطاعة رسولك سدوا آذانهم بأصابعهم ليمنعوها من سماع دعوتي وغطوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروني واستمروا على ما هم عليه من الشرك وتكبروا عن قبول ما أدعوهم إليه والإذعان له ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني يا رب دعوتهم علانيه ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم اسرارا ثم إني رفعت لهم صوتي بالدعوة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 وَقَدَ أَضَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إلَّا ضَلَالًا وَقَدَ أَضَلُّ بِأَصْنَامِهِمْ هَذِهِ كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ وَلَا تَزِدِ يَا رَبَّ الظَّالِمِينَ لِأَنفُسِهِمْ بِالإِصْرَارِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِ إلَّا ضَلَالًا عَنِ الْحَقِّ مِمَّا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 إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إنك ربنا إن تتركهم وتمهلهم يضلوا عبادك المؤمنين ولا يلدوا إلا صاحب فجور لا يطيعك وشديد كفر لا يشكرك على نعمك